بسم الله الرحمن الرحيم الشريط الثالث من كتاب نيل الأرب شرح مسلسات العرب الوجه الأول فثمة باب الراء بياض رجل فرس فهو الرجل ما بين سبط الشعر والجعد الرجل ثم تضد امراه هو الرجل وضد فارس بغير نكر قوله ما بين سبط الشعر إلى آخره فائدة في تفصيل أوصاف الشعر شعر سدل إذا كان منبسطا وسبط إذا كان مسترسلا ورجل إذا كان غير جعد ولا سبط وقطط إذا كان شديد الجعودة ومقلعط إذا زاد عن القطط ومفلفل إذا كان نهاية في الجعودة كشعور الزنج وسخام إذا كان حسنا لينا ومغدودن إذا كان ناعماً طويلا وجفال إذا كان كثيراً وكث إذا كان كثيفاً مجتمعاً ومعلنكس إذا زادت كثافته انتهى ومرة الرحيل تدعى رحلة والارتحال هو معنى الرحلة بياض ظهر فرس فرحلة وجهة تقصدها في السير الضرب فوق الفرج فهو رحمه قرابة وعالجنين رحم ورحمة جمع رحوم رحم لناقة الرحم هذا ضر قوله والضرب إلى آخر اعلم أن الضرب ما كان ببسط الكف أما بقبض الكف فلكم وبكلتا اليدين لدم وربص وعلى الذقن والحنف وهد ولهد وعلى القفى صفع وعلى الرحم رحم كما في النظم وعلى الصدر والجنب وكز ولكز وبالأصبع على الجنب وخز وعلى الصدر والبطن بالرقبة زبن وبالرجل ركل ورفص وعلى لست بظهر القدم ضفن انتهى ان ضعب الإنسان فرجا رحم وفي تعطف يقال رحم وفي اعتلال الفرج قيل رحم بضم حاء وأتى بالكسر وسعة العيش هي الرخاء وضد شد الربط فالرخاء لينة الريح هي الرخاء وكل هش هو رخو فادري قوله لينة الريح أي الريح اللينة فائدة ذكر أبو بكر التعالبي فصلا في تقسيم اللين على ما يوصف به فقال ثوب الليل الريح الرخاء الرمح اللدن لحم الرخص بنان طفل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 تسمع نغمته ولا تفهمه لأنه يخفيه ثم النغم وهو جرس الكلام وحسن الصوت ثم النبأ انتهى والسير مثل السيل فهو الرسل والرفق واللين فذاك الرسل جمع رسول يا أخي رسل والمرسلات صم رياح تسري وولد الضبية قدم شارشا والحبل بالهمز وتركه رشا والرشوة الجعل وجمعها رشا مفرده بالحركات يجري ومطلق الرمي بنبل الرشق صرير أقلام او افتح رشق وجهة الرمي وجاء رشق جمع رشيق القد ياذ الحجر توالع الخيل وطعن الرعل واسم لحي من سليم الرعل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 صرمة من الابل قطيع من الغنم عرجلة من السباع سرب من الظباء عصابة من الطير رجل من الجراد، خشرم من النحل كل ذلك بمعنى الجماعة انتهى مص بريق اختلاج الرف حمى تجيء كل يوم الرف جمع من سحاب الرف لما تدلى مثل ذيل النسر. واسم لموضع وعون الرصد وصلة والقدح علم رفض جمع رفود اي حلوب الرفد او المعين والمعان فدري قوله والقدح اي الضخم فائدة في تفصيل الضخم من اشياء مختلفة عن السعالبي الرفد القدح الضخم عن ابي عبيدة السجيلة الدلو الضخمة عن الكسائي الوهم الجمل الضخم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 فهي صفوف وشفوع فإذا كانت قليلة اللبن فهي بكيئة ودهين فإذا لم يكن لها لبن فهي شحوص، فإذا انقطع لبنها فهي جداء انتهى وشدة الصوت هي الرفاعة واتفره واسم رجل الرفاعة لخيط رفع القيد قل رفاعة أو خرقة الرحاء فوق فوق الحر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 القماط. القماط الحبل تشد به قوائم الشات عند الذبح الرفاق تقدم الكلام عليه الجعار الحبل يشد به نازل البئر وسطه الخناق الحبل يخنق به الإنسان الكتاب الحبل يكتف به الأسير وغيره العناج الحبل يشد في أسفل الدلوي ثم يشد إلى العراقي فيكون عونا لها وللوزم إذا انقطعت الأوزام أمسكها العناج انتهى من التعالبي قوله جمع لأرفق أي لبعير أرفق ضعيف السير لأنهم فتل مرفقه انتهى طوبى لمن بعده قد رفق أي لطف وإن بعير رفق بفتل مرفق عليه رفق صار شفوقا يا إمام العصر قوله صار شفوقا في كتب اللغة التي بين أيدينا رجل شفيق ومشفق انتهى مصححه. ما يكتب الإنسان فيه رق، والملك والشيء الرقيق رق ثم رقيق الماء وافتح رق، والنبت الشوك أتى بالكسر. ما لان من أرض هو الرقاق، جمع رقيق قد أتى رقاق، رقيق خبز اسمه الرقاق، والرقق الضعف الذي عن ضر، قوله ما لان من أرض إلى آخره. إذا كانت الأرض لينة سهلة من غير رمل فهي الرقاق والبرث ثم الميثاء والدمثة انتهى ومرة الركوب تدعى ركبة وهيئة اللهو تسمى ركبة ما بين ساق أي وفخذ الركبة واسم لموضع فكن ذا فكري وغرزك الرمح بأرض ركز وكل صوت وسخي ركز والذهب المدفون ذاك ركز وما نشى في معدن من تبري اكل واصلاح بلاء الرم فتات شيء فوق أرض الرم ثم النعاج البيض صرفا رم واسم لما يصلحه ذو الخير وفعلة من الرم تدعى رمه واسم العظام الباليات رمه وجملة الشيء تسمى رمه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 والرهب الخوف كذاك الرهب كالرهبه تفهم ما أقول تسرى قوله ونصل أي نصف سهم الرقيق ولنذكر هنا تفصيلا صال السهام إذا كان نصف السهم عريضا فهو المعبلة فإذا كان طويلا وليس بالعريض فهو المشقص فإذا كان قصيرا فهو القفر فإذا كان مدورا مدملكا ولا عرض له فهو السرية والثروه وستأتي هذه اللفظة في الخاتمة.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 واسم إلى صلاح كل أمر وراحة برد النسيم روح غلبة سعد هواء ريح جبريل والمسيح كل الروح ونفس مردد في الصدر تردد والاضطراب رود إرادة ترب بكسر الريد والمهل والرفق فذاك رود تصغيره رويد نعر الكسر قوله والمهل والرفق حتى ذلك الفراء وأنشد يكاد لا تسلم البطحاء وطأته كأنه ثمل يمشي على رودي قد راقني هذا الجمال روقة أعجبني وقد رشفت ريقا ماء ثم ثم رأيت روقة قوما طوالا مثل طول السمر في رائق الجمال قالوا روقة وأنث الريق فقالوا ريقة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 فإذا استغنت بجمالها عن الزينة فهي غانية فإذا كانت لا تبالي ألا تلبس ثوبا حسنا ولا تتقلد قلادة فاخرة فهي معطال فإذا كان قسمها ثابتا كأنه قد وسم فهي وسيمه فإذا قسم لها حظ واثر من الحسن فهي قسيمة فإذا كان النظر إليها يسر روع اي القلب فهي رائعة فإذا غلبت النساء بحسنها فهي باهرة انتهى من كتاب فقه اللغة الدرج البراح عظم ريم وأبيض الغزلان فهو ريم طائفة من عجم هم روم والريم بالفتح أثثن القبر قوله الدرج أي الذي يصعد عليه قال أبو عمرو بن العلاء أتيت دار قوم باليمن أسأل عن رجل فقال لي رجل منهم اسمك في الريم اي اعلى الدرج اي لان العلاء الشيء المرتفع قوله عظم اي يفضل من الجزور اذا اقتسم لحمها قال الشاعر فكنتم كعظم الريم لم يدر جازر على اي بدء مقسم اللحم يجعل قوله وعبيض الغزلان اي الخالص البياض او الذي في ظهره صمرة فائده في بياض اشياء مختلفة الريم الضبي الابيض كما قال الناظم السحل الثوب الأبيض النقى الرمل الأبيض الصبير السحاب الأبيض الوثير الورد الأبيض القشم الجسر الأبيض الذي يؤكل قبل أن يدرك وهو حلو الخوع الجبل الأبيض اليرمع الحجر الأبيض النور النبت الأبيض القضيم الجلد الأبيض وأنشد النابغة كأن مجر الرامسات زيولها عليه قضيم نمقته الصوانع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 وجمع زبرة بضم زبر لكاهل ومنزل للبدر زبلت يا أخي جبله أعني بذا جعلت فيها زبلة حملته فيما يسمى زبلة جمع زبيل لوعاء البعر دفع وبيت زمفراد زبن والحاجة اسمها لديهم زبن جمع زبون كضحوك زبن وهو المغفل الذي لم يدري ملء وقطع واحتمال زعب وقطعة من مال نعلم زعب وجمع زعبوب لئيم زعب او اذعب من لحمه ذو وصري قل في زفاف للعروس زف صغير ريش كل طير زف جمع اذفة اي سريع زف مصدره الزفيف فيما أدري قوله صغير ريش كل طير زف وقيل الزف لريش النعام خاصة قال التعالبي فصل في تقسيم الشعر الشعر للإنسان وغيره المرعزة والمرعزاء للمعز الوبر للإبعي والسباع الصوف للغنم العفاء للحمير الريش للطير الزغب للفرخ الزف للنعام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 فإذا حلق واستدار قيل دوما فإذا بسط جناحيه في الهواء وسكنهما فلم يحركهما كما تفعل الحدأ والرخم قيل صففة وفي القرآن والطير صفات فإذا ترامى بنفسه في الطيران قيل رفت رفيفة فإذا الحدر من بلاد البرد قيل قطع إذا حمل أنين صوت نار جفر جماعه قربة ماء زفر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 فإذا مد النفس ثم رمى به فهو الشهيق فإذا تردد نفسه في الصدر عند خروجه فهو الحشرج انتهى من التعالب اطعام طير فرخه فالزق اما سقاء الماء فهو الزق للخمر اسماء ومنها الزق ثم الزقاق اسم إلى الممر قوله أما ثقاء الماء إلى آخره فائدة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 وشارب الماء مع الأفل الزقاق ثم السقاء الزق جمعه الزقاق والسكة المسلوكة اسمها الزقاق زقزقة لرمي زرق الطير زلفة وزلفة كذاك الزلف منزلة الإنسان أما الزلف فاسم إلى الروضة ثم الزلف جمع لزلفة مضت في الصدر خطيئة أو سقطة فزلة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 ثم العتمة ثم السلفة ثم الجهمة ثم الزلة بضم الزاي ثم الزلفة ثم البهرة ثم السحر ثم الفجر ثم الصبح ثم الصباح وساعات النهار الشروق ثم البكور ثم الغدو ثم الضحى ثم الهاجرة ثم الظهيرة ثم الرواح ثم العصر ثم القصر ثم الأصيل ثم العشي ثم الغروب وباقي أسماء الأوقات تجيء بتكرير الألفاظ التي معانيها متفقة انتهى من التعالب في السير قيل للنشاط زمل والسير في شق فهذا زمل جمع زميل أي رديث زمل واسمفة لكنه بالكسر قوله واسمفة لكنه بالكسر أي زمل انتهى وجانب الزراع فهو الزند وآلة القبح وأما الزند ففرس جمع زناد زند ثم الزناد جمع زند يوري قوله وآلة القبح أي العليا واسم السفلى زند وجمعهما زناد وقوله جمع زند يوري أي قدح. انتهى نور النبات والنبات زهر والوطر الحاجة فهي زهر وجمع أزهر جميل زهر أو أبيض وثموفة ذي خبر قوله أو أبيض بالجر عطف على جميل الذي هو بدل من أزهر أو عطف بيان فائدة في تفصيل البياض إذا كان الرجل أبيض بياضا لا يخالطه شيء من الحمرة وليس بنير ولكنه كلون الجف فهو أمهق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 فموضع ذو شجر وطير انتهى باب الزاي باب السين وفيه خمسون كلمة است وجزء من زمان سبه والإصبع السبابة تعلم سبه من يكثر السب له فسبه والعار أيضا فاجتنبه تسري وراحة أو حلق رأس سبت. سريع سير مدة والسبت مدبوغ جلد والسيال سبت أو السنوت وهو نبت بري قوله والسبت السبت بكسر السين الجلد المدبوغ الأرندج الجلد الأسود الجلد جلد بعير يسلق فيل فيلبس غيره من الدواب عن الأطمعين وقد مر في باب الجسيم الشكوى جلد السخلة ما دامت ترضع فإذا فطمت فمسكها البدرة فإذا أجزعت فمسكها السقاء قوله تجربة وجس جرح سبر وهيئة الإنسان تلك سبر وقد اتى جمع سبار سبر فتيلة تدخل جرحا فدر. كل غتات ذات برد سبرة وسبة جمال وجه سبرة واسم إلى جمع سبار سبرة فتائل الجرح لجس الغوري أكل السباع أخذ سبع سبع وعدد وأسد والسبع السقل في السابع ثم السبع جزء من السبعة مثل العشر قوله أكل السباع أي أكل السباع الغنم فهو مصدر مضاف لفاعله انتهى ومصدر إلى سترت الستر والاسم منه والحياء الستر كذا الحياه ثم جاء الستر جمع ستار يا فتى أي ستر واسم لموضع وشق سجف والستر وافتح إن أردت سجف ولظلام الليل قيل سجف والسجف الدقة أي في الخصر ضرع عظيم والجواد سجل وفي السجل الصق قيل سجل جمع سجيل كامير سجل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 قوله في الساك والدق فائدة في ترتيب الدق الدق والنحز ثم الجرش والجش ثم الرض ثم السحق ثم الدعك ثم الجرد انتهى من السعال قوله في الساك الى اخره يقال اذا سهك الشيء سحقه بفتح الحق وبابه قطع ومنه المجبوب يسحق فينزل ولعن الله السحقات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 وقيل للقول السديد سد ومطبق الجراد ذاك سد وحاجز الوادي وفتح يجري قوله وفتح يجري أي ويجري فيه ما الفتح فيقال سد انتهى ندى السماء خلاف لحمة سدى وبلح أخضر شهد والسدى لحسن لحسن مشي ناقة ثم السدى لمهمل من كل شيء فدري والاستقامة هي السداد وبلغة من عيش السداد وجمع سدة اتى سداد وهي زكام مانع للنشر قوله السداد أي بكسر السين قال الثعالبي كل شيء سددت به شيئا فهو سداد وذلك مثل سداد القارورة وسداد الثغر وسداد القلة وقوله وبلغة من عيش السداد جاء في أخبار النحويين أن النضر بن شميل المالزيني استفاد بإفادة هذا الحرف ثمانين ألف قال كنت أدخل على المأمون في سمره فدخلت ذات ليلة وعلي قميص مرقوع فقال يا نضر ما هذا التقشف حتى تدخل على أمير المؤمنين في هذه القلقان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 أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وسداد تغري فقال المأمون قبح الله من لا أدب له وأطرق مليا ثم قال ما مالك يا نضر؟ قلت قريضة لي بمر أتمززها قال افلا نفيدك مالا معها قلت إني إلى ذلك لمحتاج قال فأخذ القرطاس وأنا لا أدري ما يكتب ثم قال كيف تقول إذا أمرت أن يترب قلت أترب قال فهو ماذا قلت مترب قال فمن الطين قلت طنه قال فهو ماذا قلت مطين قال هذه أحسن من الأولى ثم قال يا غلام اتربه وطنه ثم صلى من العشاء وقال لخادمه تبلغ معه إلى الفضل بن سهل قال فلما قرأ الفضل الكتاب قال يا نضر إن امير المؤمنين قد أمر لك بخمسين ألف درهم فما كان السبب فيه فأخبرته ولم أكذبه فقال أتلحن أمير المؤمنين فقلت كلا انما لحنه شيء وكان لحانا فتبع امير المؤمنين لفظه وقد تتبع الفاض الفقهاء ورواة الاثار ثم أمر لي الفضل بثلاثين ألف درهم فأخذت ثمانين ألف درهم بحرف استفيد مني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 وربرب جماعة البقر الوحشية خاصة صوار جماعة الحمير الوحشية عانة جماعة النعام خيط جماعة الجراد رجل وعارض جماعة النحل دبر انتهى من الثعاري قطع سرار الطفل فهو السر والطعن في السرة أما السر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 وقيل كشف الوجه خاصة كما يستفاد من كلام أبي بكر التعالبي حيث بين اختلاف الكشف باختلاف المكشوف فقال حسر عن راسه سفر عن وجهه استر عن ناره كشر عن اسنانه ابدى عن ذراعه كشف عن ساقه هتك عن عواته انتهى في سفه غلب زيد سفها في الجهل والطيش يقال سفها وقل اذا صار سفيها سفها واكسره إن أكثر شرب الخمر منقطع الرمل وثلث سقط وولد قبل التمام سقط جمع سقيط اي جليد سقط اعني به الثلج فكن ذا فكر قوله منقطع الرمل فائده في تفصيل الرمال العذاب ما من الرمل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 قال الرمل الكثير يقال له العقنقل فإذا نقص فهو كثيب فإذا نقص عنه فهو عوكل فإذا نقص عنه فهو سقط فإذا نقص عنه فهو عذاب فإذا نقص عنه فهو لبب انتهى السقط الرديء والثقاف. بائعه والزلة السقاط وساقط من شيء السقاط والساقط اللئيم او ذو المكر والسقم يا هذا هو السقام جمع سقيم قد اتى سقام واسم لواد يا أخي سقام وقيل فيه الفتح أيضا يجري وسد نهر بل وباب سكر وما به يسد فهو سكر ذهاب عقل من مدام سكر أو غيرها واللحظ أصل سكري من مالك نزعك شيئا سلب وممسك الحراث ذاك سلب جمع سلاب أي بكسر سلب ثوب بحداد أسود كالحبر قوله وممسك الحراث أي الخشبة التي يمسكها الحراث وقت الحرف انتهى وموضع او شق رأس سلع والشق في صخر الجبال سلع في جمع اسلع يقال سلع اي ابرص صحفة كلام يتسر تسوية الارض فذاك السلف وزوج اخت امرأة فالسلف جمع سلوف وهو نصل سلف لكنه ذو الطول لاذ القصر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 ثم السماسم اسم بعض الطير ولست يا اخي يدعى سمه وان اردت قلت ايضا سمه قرابه سفرة خوص ثم يحفظ فيها ساقط من بسر وثعلب واسم مكان سمسم حب السليط ذاك حقا سمسم كل خفيف من رجال سمسم وكل نمل يا فتى محمر وعدو ثعلب يسمى سمسمة وحبة السمسم تدعى سمسمة لامرأة خفيفة قل سمسمة ثم السموم الريح ذات الحر وضع الدجاج في السخين سمت وخيط نظم الدر ذاك سمت جمع سميط اي ثقيل سمت او السماط الصف من اجر وقوله وخيط نظم الدر إلى آخره فائدة في تقسيم الخيوط وتفصيلها النصاح للإبرة السلك للخرز السمط للجواهر الرتيمة للاستذكار المطمر لتقرير البناء السباق لرجل الطائر الجارح الصرار لضرع الشادي وفعلة من الاستماع سمعة ما بين ذئبه وضبع سمعة وقيل للتنويه أيضا سمعة بفعل شيء لاستماع الغير قوله ما بين ذئبة وضبع سمعة صوابه ما بين ذئب أي رضيع سمعة وذلك لأن الضبع اسم يختص بانثى الضباع والذكر منها ضبعان ومن أصول العربية أن كل اسم يختص بالمؤنث مثل حجر وأتان وضبع وعناق لا تدخل عليه هاء التأنيث فلا يقال ضبع لأنسى الضباع بل ضبع ويقال لأنسى الذئاب ذئبه وللذكر ذئب فحيث أتت الذئبه كان عليه أن يذكر الضبع فيقول ضبعان أو يؤنس الضبع ويذكر الزئبة كما صوته أولا لأن الحيوان لا يتولد بين انثيين وهنا نكتة أنشد ابن الأعرابي في أماليه تفرقت غنني يوما فقلت لها يا رب سلط عليها الذئب والضبع فسأله سعلك أدعى لها أم عليها فقال إن أراد أن يسلط عليها في وقت واحد فقد دعا لها لأن الذئب يمنع الضبع والضبع تدفع الذئب فتنجوهي وإن أراد أن يسلط عليها الذئب في وقت والضبع في وقت آخر فقد دعا عليها وفي مسائل الضبع مسألة لطيفة وهي أن من أصول العربية أي يطرد حكمها أنه متى المذكر والمؤنث غلب حكم المذكر على المؤنث لأنه هو الأصل إلا في موضعين أحدهما أنك متى اردت تثنيه الذكر والأنثى من الضباع قلت ضبعاني وأجريت التثنية على لفظ المؤنث الذي هو ضبع لا على لفظ المذكر الذي هو ضبعان فرارا من اجتماع الزوائد الثاني أرخوا بالليالي دون الأيام مراعاة للأسبق والأسبق من الشهر ليلته ومن كلامهم سرنا عشرا ما بين يوم وليلة قوله ما بين ذئبة وضبع أي حيوان تولد ما بين ذئب وضبع أو بين ضبعان وذئبة الأنثى فيه سمعة والذكر سمعة فائدة في تفصيل ما تولد بين مختلفين السمع بين الذئب والضبع البغل بين الفرس والحمار العسبار بين الضبعان والذئبة الصرصران بين البختي والعربي الأسبور بين الضبع والكلب الورشام بين الفاختة والحمام النهثر بين الكلب والذئبة الهجين بين العربي والعجمية المقرف بين الحر والأما الفلنقس بين العجمي والعربية انتهى وذئبة نضحة ماء سنة والفأس ذات خلفتين سنة دائرة الوجه تسمى سنة وشرعة واسم لنوع تمر قوله نضحه ماء يقال سن الماء على وجهه إذا أرسله إرسالا فصبه من غير تفريق انتهى قوله واسم لنوع تمر يوجد ذلك التمر بالمدينة انتهى نهج الطريق واضح الأمر سنا وسنة سكة حرث السن جمع لها وجمع سنة سنان وقد تقدمت فراجع شعري قوله نهج الطريق أي وجهته انتهى شد سناف حبل رحل سنف ورقه غلاف تمر سنف جمع سنيف وهو ثوب سنف يوضع فوق كتف للبكر البقية على الوجه الثاني من هذا الشريط